السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف المرسلين محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته ا ق ت ف ى أ ث ر ه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فكنا قد شرعنا في د ر ا س ة ا ل أ ح ا د ي ث التي أ ت ى عليها المصنف رحمه الله في بيان الترغيب في الوفاء بحق ا ل ز و ج ة وحسن عشرتها والترغيب أ ي ض ا في ط ا ع ة ا ل ز و ج ة لزوجها و ب د أ ن ا بذكر ا ل أ م و ر التي ينبغي توفرها في الزوج وكما ذكرنا في مجالسنا ا ل س ا ب ق ة أ ن ن ا لم ن ش أ أ ن نسميها بحقوق ا ل ز و ج ة على الزوج ذلك لئلا نستشعر أ ن ن ا في مجلس قضاء بل إ ن مثل هذه ا ل أ م و ر هي من الدين أ ن يفعلها المسلم ل أ م ر الله رب العالمين وفي سبيل إ ر ض ا ء الله رب العالمين لا لشيء آ خ ر وذلك ل أ ن الزواج ليس م ت ع ة فقط بل هو أ ي ض ا ع ب ا د ة و ق ر ب ة و ط ا ع ة للمولى عز وجل فكان أ و ل ا ل أ م و ر التي يمكن للزوج إ ذ ا تحصل عليها وظفر بها أ م ك ا ن ه الولوج إ ل ى قلب زوجته فهناك مفاتيح للقلوب ينبغي للزوج أ ن يحرص على اقتنائها و أ ن يحرص على استعمالها فكان أ و ل تلك المفاتيح وتلك ا ل أ م و ر التي ينبغي توفرها في الزوج هو الكرم والجود ف إ ذ ا توفر لديه هذا المفتاح تمكن من جلب قلب ا ل ز و ج ة إ ل ي ه جلبا كاملا ل أ ن من أ ه م صفات الرجل التي تراها ا ل م ر أ ة فيه هو الكرم والجود وهذا الكرم بينا أ ن ه يقود المسلم إ ل ى أ ن ينفق ا ل إ ن ف ا ق الواجب الذي أ و ج ب ه الله و ا ل إ ن ف ا ق المستحب ولما كانت النفوس جبلت على حب ا ل أ ج ر الذي تطمع فيه ذكرنا ع د ة أ ح ا د ي ث تبين أ ن إ ن ف ا ق الزوج على زوجته هو من أ ع ظ م أ و ج ه النفقات وهو في سبيل الله أ ي عد في سبيل الله وكان المفتاح الثاني هو أ ع ظ م المفاتيح وهو ت أ د ي ب ه ا وتعليمها وذكرنا أ ن هذا ا ل أ م ر هو ما فرط فيه جل المسلمين في مثل هذه ا ل أ ي ا م فهم يرجون الملاك في أ ر ض ا ل أ ش و ا ك فلا يعلمون ولا يحسنون التعليم ربما ترى أ ح د ه م يريد أ ن يعلم لكنه لا يحسن عرض ا ل ب ض ا ع ة التي لديه حق لا يحسن عرضه ربما عرض الحق الذي لديه ولكن هذا الحق غطته تلك ا ل ق س و ة وذلك الجفاء وتلك ا ل ف ض ا ظ ة التي يتصف بها فلا بد إ ذ ن من عرض الحق في الثوب الذي أ ر ا د ه الله عز وجل أ د ع إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ل ح س ن ة وهذه ا ل آ ي ه عامه في جميع الناس حتى مع ا ل أ ه ل و خ ا ص ة مع ا ل أ ه ل ل أ ن من طبيعه الاهل انهم يزهدون في العالم العالم لا يعرف قيمته, قيمته اهله كما قال ابن المبارك أ ز ه د الناس في العالم أ ه ل ه وجيرانه ف أ ن ت ا ل آ ن لابد عليك أ ن تحسن عرض الحق الذي لديك وتعلمه أ ه ل ك وتعلمه زوجك وذلك, وذلك له طرق ك ث ي ر ة أ ع ظ م ه ا على ا ل إ ط ل ا ق تلك ا ل ج ل س ة ا ل إ ي م ا ن ي ة التي يعقدها الزوجان فيما بينهما يفتحان كتابا و ي ت د ر س ا ن احدهما ي ق ر أ والثاني ينصت أ و أ ح د ه م ا ي ق ر أ والثاني يشرح و هكذا هذه ا ل ج ل س ة ز ي ا د ة على العلم الذي تكتسبه الزوج ة والزوج ف إ ن ه ا تجعل ثوبا من ا ل ه ي ب ة والوقار والاحترام بين الزوجين لا يذهب ذلك الاحترام الذي ينبغي أ ن يكون دائما فلذلك قلت تسع وتسعون ب ا ل م ئ ة من ا ل مشاكل ا ل أ ز و ا ج في هذه ا ل أ ي ا م سببها هو هذا هو أ ن ه م لا يعلمون نساءهم ولا يؤدبوهم ونسوا قول الله تعالى قوا انفسكم و أ ه ل ي ك م نارا فلذلك المسلم لا بد أ ن يعود إ ل ى رجله و ي ع ل م أ ه ل ه بشتى ا ل ط ر ق لا يكفي أ ن ي أ ت ي مثلا بشريط ا أ و كتاب يعطيه إ ي ا ه نعم هذا أ م ر طيب لكن لا يكفي ذلك ل أ ن الشريط ا ي م ك ن أ ن تحصله من أ ي طريق ليس فقط من ط ر ي ق العبره ة لتلك ا ل ق ي م ة التي تعطيها لها فتجلس إ ل ي ه ا وتعلمه هذا أ م ر عظيم جدا وعندما نستمع إ ل ى شكاوي الزوجات يعني نخرس لا نستطيع أ ن نتكلم إ ذ ا قلنا لنا إ ن أ ز و ا ج ن ا لا يعلموننا انا نسكت لا نستطيع أ ن نفعل شيئا قال هذا هو الزرع الذي نبت في أ ر ض ك ل أ ن ك لم تسقي هذه ا ل أ ر ض كما أ م ر الله تعالى بالعلم والهدى والنور تعرف ان الوحي شباه الله عز وجل بالغيث فلا بد من سقي هذه ا ل أ ر ض النساء حرث ليس فقط في الجماع ن س ا ء حرث أ ي ض ا س ب ا بالحرث ل أ ن تسقيها بالعلم النافع بالوحي تعلمها وتتعاهدها دائما وعلمها الواجبات علمها السنن وغير ذلك مما تغفل عنه ا ل م ر أ ة عندئذ إ ذ ا أ م ر ت ه ا ب إ ذ ن الله تطيع و إ ذ ا أ و ص ي ت ه ا ب إ ذ ن الله تسمع و ت ر ى ك ذلك المثل الذي تحتذي به هذا المفتاح الثاني لابد أ ن يركز عليه المسلم هو ا ل ت أ د ي ب والتعليم والمفتاح الثالث الذي سنتحدث عنه في هذا المجلس هو أ ي ض ا من ا ل أ ه م ي ة بمكان وفرط أ فيه كثير من الاخوان والذي ينصت و ي ق ر أ شكاوي النساء يعجب أ ش د العجب من بعد كثير من ا ل أ ز و ا ج عن هذا ا ل أ د ب الرفيع الذي هو نصف ديننا بل قل هو ديننا كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا ب ع ث ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق ف ا ل أ م ر الثالث الذي ينبغي أ ن يتحلى به الزوج هو حسن الخلق وحسن ا ل م ع ا م ل ة حسن الخلق وحسن المعاملة وقد ح س ن المعاملة و ذكر المؤلف رحمه الله أ ح ا د ي ث ثلاثه في هذا في هذا ا ل أ م ر وهو حسن الخلق وحسن ا ل م ع ا م ل ة وكل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ث ل ا ث م ت ش ا ب ه ة في اللفظ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 خيركم لاهله أ أ ه ه ل و ن خيركم ل أ ي خيركم خيركم ل أ ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي فهذه ا ل أ ح ا د ي ث فيها ا ل أ م ر بالتحلي بحسن الخلق و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الناس ع ا م ة أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا مطلقا مع الناس عامه ة وذلك ل أ تظهر أ ه م ي ة ا ل أ خ ل ا ق هنا أ ن ه جعلها من كمال ا ل إ ي م ا ن أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا بل جاء في روايات أ خ ر ى ان اثقل شيء في الميزان هو الاستغفار وحسن الخلق وإن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار المرأة الصائم القائم الليل ليدرك خلقه درجة يعني يبلغ ع به درجات الصائم النهار والقائم ل ل ل ي ل الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر و إ ذ ا كان حسن الخلق مطلوبا مع الناس ع ا م ة كلهم فهو أ و ك د مع الرسول ن س ا ء خص عليه الصلاه والسلام النساء بالذكر لاحد خيار أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خص ل ق ا خ النساء بالذكر ل أ م ر ي ن اثنين لسببين السبب ا ل أ و ل واضح جدا ل أ ن حسن الخلق يظهر مع المعاشر ل أ ن كثيرا من الناس ربما ر أ ي ت ه م يتصفون بهذه الصفه حسن الخلق فبمجرد أ ن يدخل بيته ف إ ذ ا به يعرى من هذا الثوب الذي قد كسى به نفسه أ م ا م الناس ونحن نعلم أ ن ا ل م ع ا ش ر ة و ا ل م خ ا ل ط ة هي التي تظهر الانسان إ ن س على ل حقيقته تظهر ا إ ن على حقيقته جيدا فالذي يكون من خير الناس خلقا مع أ ه ل ه الذين يختلط معهم ويعاشرهم ولا شك أ ن ه بالاحتكاك قد تحدث اصطدامات ويبقى محافظا على حسن خلقه فهذا مع غيرهم من باب أولى ت ر اولى ه من من أحسن الناس أ خلقا من باب إ ذ ن هذا السبب ا ل أ و ل وكما قيل قديما تسمع بالمعيدي خير من أ ن تراه يعني ا ل م ع ي د ي ن س ب ة إ ل ى معد هو جد قريش جد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الأكبر والنسبة إليه مع... معيدي يعني يسان هذا القبيل القبائل إليه إلى أعظم منسوب به تفراها يعني من أعظم القبائل. تسمع معيدي خير من أ ن تراه هذا مثل صار يطلق ل ل إ ن س ا ن تسمع به ف إ ذ ا ر أ ي ت ه ر أ ي ت ه على خلاف ما تسمع تسمع ب المعايدي خير من أ ن تراه ف ا ل ع ب ر ة ب ا ل م ع ا ش ر ة كيف هو ا ل إ ن س ا ن ل أ ن الناس جميعا أ م ا م ا ل أ ج ا ن ب فضلاء ولذلك دائما نحن نوجه ا ل إ خ و ة الذين مثلا يريدون التزوج من ف ل ا ن أ و شخص ي أ ت ي ويقول تقدم شخص لابنتي ما قولك فيه م اين لي ان اعرف يحضر الانسان م ج ل قال م يمنع ع ق ل س م يمنع ع ا لا إ ن س ن لا يبدي عيوبها امامنا س أ ل عنه من يعامله في التجاره من يعامله من يعيش معه ذ اما اسأله أ أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن اقول فيه شيئا لذلك ا س أ ل عنه غيره أ د ل ه على من يعرفه جيدا فيخبره لماذا أ ن ا لا أ ح ت ك به الناس كلهم مع يمنح لكن ا س أ ل الذي يخالطه ويعاشره س ي أ ت ي ك بالخبر اليقين فخيركم خيركم لذلك السبب الثاني قال العلماء إ ن م ا خصهن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالذكر بحسن الخلق ل أ ن ه ن محل الرحمه ة ل أ ن ن م ح لضعفهن الرحمة ل ف ا ل م ر أ ة ض ع ي ف ة بل إ ن اسمها يدل على ذلك أ ن ث ى و ا ل أ ن ث ى م أ خ و ذ من الشيء ا ل أ ن ي ث اي الرقيق الضعيف والرجل م أ خ و ذ من ا ل أ ر ض الرجلاء ا ل خ ش ن ة فالرجل م ب ن ا على ا ل خ ش و ن ة هو خشن و ا ل م ر أ ة مبناه على ا ل ر ق ة والضعف ف ش ي ء ضعيف عندك فلا بد إ ذ ا من أ ن تحسن م ع ا م ل ة أ ك ث ر من غيره لذلك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لانجش رفقا بالقواهرير شباهن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل ق ا ر و ر ة الذي يحمل ا ل ق ا ر و ر ة تراه يحسن السير بها لا يركض حتى لا تقع كذلك ا ل إ ن س ا ن ولديه أ ن ث ى لا بد أ ن يتذكر جيدا أ ن ه انثى أ وسنعود إلى هذه النقطة بعد حين بعد إلى إذن هذه خياركم خياركم لنسائهم خلقا هؤلاء هم خير الناس لدى رب الناس سبحانه وتعالى وقد سبق أ ن ر أ ي ن ا ك ل م ة ذلك الحكيم الذي قال ق و ل ة لا بد أ ن نتذكرها دائما وهو أ ن هذه ا ل م ر أ ة التي بين يديك قد تركت أ ب ا ه ا وتركت أ م ه ا وتركت أ خ ا ه ا فكن أ ن ت أ ب ا ه ا وكن أ ن ت أ م ه ا وكن أ ن ت أ خ ا ه ا عوضها عن تلك العلاقات كلها التي تركتها من أ ج ل ك وجاءت إ ل ي ك لا بد المسلم يعي هذا ا ل أ م ر جيدا وقد قال بعض السلف في تفسير قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنيم عتل العتل هو ا ل ف ض هو الغليظ ف ض ل ا ا ل إ ن س ا ن يتعامل ب ف ظ ا ظ ة و غ ل ا ظ ة عتل وزنيم داعي إ ن س ا ن يلحق بقومه ليس منهم زنيم أ ي دعي ا مثل ابن الزنا هكذا داعي و العتل قال بعض السلف هو الفضل ا لسان الغليظ القلب على أ ه ل ه ل الفضل ا ا لسان الغليظ القلب على أ ه ل ه أ ي على زوجه شديد اللسان وفيه ش د ة و الذي يجمع لنا حسن الخلق ك ل م ة و ا ح د ة أ و كلمتين اثنتين أ ل ا وهي حسن ا ل ص ح ب ة و حسن ا ل ع ش ر ة حسن ا ل ص ح ب ة وحسن ا ل ع ش ر ة فكما قال تبارك وتعالى ك ل م ة و ج ي ز ة لو جعلها المسلم شعاره ودثاره لعاش سعيدا و أ ع ا ش الناس سعاده ا و و ع ش ر ن ب ا ل م ع ر وعاشروهن ف شوفوا حال سهلا بالمعروف سهل أ ي بما يعرفه الناس أ ن ه جيد ليس بمنكر لا تعاشرها بالمنكر ا ل أ م ر الذي تنكره الناس عاشرها بالمعروف اي شيء الذي تعرفه الناس أي تعرف له والحديث ن ب ي عليه الصلاة والسلام ل ا و كنا قد ر أ ي ن ا ه في مجالس ا ل س ي ر ة الذي رواه الطبراني يوم خطب علي بن أ ب ي طالب ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها قال له الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي لك على أن تحسن ت ح ص ب ه ان على أ تحسن صحبتها إ ذ ن حسن ا ل ع ش ر ة أ و حسن ا ل ص ح ب ة لا بد منهما مع هذا المخلوق الضعيف الذي لديك وحسن ا ل ص ح وحسن ب ة ا ل ع ش ر ة ي م ل أ على ا ل م ر أ ة حياتها وكم من ا م ر أ ة عاشت تحت كان في زوج يحسن معاملتها وعشرتها ظلت تبكيه طوال الدهر وهذا أ م ر واقع يعني يملك عليها حياتها مع أ ن ه لا يملك لا جاه لا مال لا علم ولكنه م ل أ حياتها بماذا؟ بحسن م ا ا ذ ب الخلق حسن المعاشره ة إنسان ي وبالعكس الدور والقصور إنسان ملك كم من وجعل أ ه ل ه يعيشون تحته في ويل وثبور في جحيم ونار سعير يعني ح ي ا ة لا تستطيع أ ن تقترب لماذا سعير فلذلك المرء عليه أ ن يتزود بحسن الخلق وبحسن ا ل م ع ا م ل ة وتزداد ا ل م ر أ ة حزنا هذا كله في واقعنا نلاحظه ونلمسه ونستمع الشكاوى فيه تزداد ا ل م ر أ ة حزنا وكمدا عندما ترى زوجها يعامل ا ل أ ج ا ن ب م ع ا م ل ة السلاطين ويعاملها م ع ا م ل ة الشياطين فهذا امر مذموم, هذا أمر مذموم ينبغي للزوج أ ن يتخلى عنه بل يحسن ع ش ر ة أ ه ل ه كما يحسن ع ش ر ة ا ل أ ج ا ن ب ما هي ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ط ل و ب ة في الزوج طبعا كل ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ط ل و ب ة لكن أ م و ر نعيشها ا ل آ ن نعيشها في واقعنا هذا فهناك نوع من ا ل أ خ ل ا ق معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة هذا الامر معروف لا نطيل فيه معلوم من الدين بالضروره ك ا ن نوع لا ك ا ن نوع يرشدك إ ل ي ه العقلاء يرشدك إ ل ي ه الحكماء الفقهاء تناله في مجالس العلم تناله في كتب العلم هذا يعني ترزق هذا ا ل أ م ر الثاني ب م ج ا ل س ة الصالحين لذلك على الزوج أ ن يحسن مجالسه الناس يعني ينتقي من لانه كثير ا من الناس س بمجرد ح ا الله ن ب أ ن يشكو الرجل أهله وعيب ب اهله ل ل ر ج يشكو أ فترى عوضا من أ ن يحدثه بالصبر يحدثه ب ا ل ق ن ا ع ة يذكره بحسناته تراه ي ض ر م فيه نارا يضرم ي ف هذا ه يزيد هذا مما أ ف س د كثير ا من الناس ولو بحثت أحيانا تبحث مع بعض الناس بعض مع تدخل في حياته فتراه يجالس أ ق و ا م ا لا خلاق له مستحيل يذكرونه بمزايا زوجته أ و يذكرون بالصبر عليها وبحسن معاملتها وبحسن عشرته بالعكس يشجعونه على سوء العشره ة شي لا تلتفت ا ن س د يدك يدالهيد يدالهيد ه م لماذا فلماذا ا الحيط التزوج بالبلاطو ونضرب نضرب نضرب كنت لبس بي على علش تنعش حتى شيء ر ه ي ي ب ع ن ي ت س م ع و ا من ه ن امور وهنا ا ف ل أ م ط ل و أمور ب ة هناك م ع ل و م ة من الدين ب ا ل ض ر و ر ة يعني أ ش ي ا ء ت حار ا ل إ ن س ا ن كيف لا يتفطن لها وهي من الدين فهل ذ ل ك و ا ل ل س ا ا ن ط يعجز ب الطيب اللسان الطيب وهل ي أ ح د ن ا أ ن يتصدق بالكلام الطيب ل أ ن ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة صدق هل يعجز أحدنا عن هذا الآن سؤال يعجز عن أحدنا هل يعجز كل واحد ي س أ ل نفسه هل أ ع ج ز أ ن أ ت ك ل م بالكلمه ا ل ط ي ب ة بدءا من السلام السلام ت د خ ل ب ي ت ت ك ب د أ ه بالسلام ولا تحقرن من المعروف شيئا اياك تحقير ك ل م ة السلام فمن أعظم م السلام يرزق ا م م ل البيت ل ل س س ع ا ا ا د ة في عليكم غير مجرد الدخل و السلام عليكم مع أ ه ل ك جميعهم و خ ا ص ة مع زوجك فيقول المولى القصدي إ ف ش ا ء السلام تدخل تخرج السلام عليكم تعالوا تخرج السلام عليكم هذا الان انت لا تدري لكن الله عز وجل الان نراه يزرع في البيت شيء اسمه السعاده ل ب ر ك ه يقول الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم على انفسكم اما تحمل على ان المؤمنون ان المؤمنين كلهم نفس واحد سلموا على انفسكم سلم على اخيك سلم على أ ه ل ك ل أ ن ك م نفس واحد و إ م ا إ ذ ا كانت ف ا ر غ ة إ ذ ا دخلتم بيوتا وجدتموها ف ا ر غ ة سلم ف إ ن ك تسلم أ ي ض ا على نفسك ت ح ي ة من عند الله شوف ت ح ي ة من انجاز من عند الله زد م ب ا ر ك ة يعني فيها خير عظيم ب ر ك ة هي الخير الكثير الخير الكثير ه ذ ا و ش تقول ا ل ب ر ك ة وحكيلكم ش م ع ت ا ل ب ر ك ه ق ل ا ل خ ي ر الكثير زد ب س قال لا ط ي ب ة ا ل ط ي ب ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة هي ا ل ح ي ا ة ا ل س ع ي د ة شوف ت ح ي ة من عند الله والشيء الذي ي أ ت ي من عند الله ي أ ت ي كاملا زد م ب ا ر ك ة فيها خير كثير زد ط ي ب ة ت أ ت ي ب ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة وبعدين يختملك ا ل آ ي ة بشيء لذلك قلت لك لا تحقرن من المعروف شيئا شوفوا قال كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم ت ع ق ل د ا جعلها بمثابه الايات احنا فقط في ا ل أ م و ر العظام نعم هذا أ م ر عظيم أ م ر عظيم عند الله لكنه يسير عند الناس لا ندري م ن الذي يحملهم على ترك اللسان الطيب أ و ل ه ا السلام عليكم وبهذا أ و ص ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص ح ا ب ه بل أ و ص ى الغلمان الغلمان يوصيهم بهذا فذلك ل أ ن ه قلت من أعظم م ص اعظم ن الحب من أ ع مصانع الحب ا ل م ح ب ة ا ل م و د ة التي تزرع بين الزوجين هذه ك ل م ة السلام عليكم أ ت ر ك ا ل أ م ر لله هو الذي يزرع هذا الحب ففي مسند ل س ن د الترمذي عن أ ن س بن مالك قال قال لي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شوف أ ي ن يضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات يضعها في هؤلاء الغلمان الذين يحفظون كل شيء ويرون في النبي عليه الصلاه والسلام ق د و ة في كل شيء لذلك أ ن س بن مالك عاش أ ع ظ م ح ي ا ة عاشها ا ل ص ح ا ب ة يعني رزق بارك الله له في اهله وماله وكل شيء أنس بن مالك فقال قال لي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا بني ي اسمع بني ا يا بني إ ذ اذا دخلت على أهلك إ دخلت على أ ه ل ك فسلم يكن بركه ة عليك وعلى أ ل بيتك يكن بركة يكن عليك وعلى أ ه ل بيتك هذه و ح د ة و ا ل ب ر ك ة هنا قلت الخير الكثير و أ ع ظ م ه ا ل س ع ا د ة ومن أ ع ج ب ا ل أ ح ا د ي ث التي ربما طبعا سمعناها في هذا الكتاب لكن خارج هذا الكتاب لا تكاد تسمع مثل هذا الحديث وهو ما رواه ا ل إ م ا م أ ب و داود عن أ ب ي أ م ا م ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة كلهم ضامن على الله يعني الله عز وجل ا ضمن لهم شيء ستراه ث ل ا ث ة كلهم ضامن على الله وانظر بمن ق ا ر ن ه فقال ا ل أ و ل رجل خرج غازيا في سبيل الله خرج غازي هذا أ م ر عظيم لا شك أ ن ه كنت كلهم يستحق سمع ضامن على ثلاثة الله يستحق. الاهل يقول هذا بشير فهو ي هذا الشيء ا ل ر س ل عليه الصلاة والسلام فهو ضامن على الله الله تكفل له بشيء حتى يتوفاه فيدخله الجنه ة ذ إذا هذا ا يضمنها كان يموت يدخل الجنة وكما بما ناله من وغنيمة. إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة ضمنها غاز سبيلها الثاني يموت يدخل يموت شيء يعود وغنيمة ضمن من له لله إحدى أو أو وجل آخر خرج أجر عز في ورجل راح إ ل ى المسجد هذا ضمن الله عز وجل شيئين فهو ضمن الله إ ن توفاه يدخله الجنه ة وكلمه في, في الطريق يدخل الجنه زد والثاني إ ن عاد عاد بما ناله من أ ج ر و غ ن ي م ة شوف كيف سمى ا ل أ ج ر غ ن ي م ة والثالث تركت شوف غير ا ل أ م و ر العظمى قال لك ورجل دخل بيته بسلام قال الخطابي ب س ل ا م أي ا ل امر كما م أ الله تعالى في ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة و د رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل يعني ا ل أ ج ر ا ل غ ن ي م ة التي ينالها لا يحصيها إ ل ا الله عز وجل فلذلك هذا من مصانع السعادة في السعادة البيوت كلمات、طيبة. أدخل السلام عليكم تعالوا السلام عليكم、وهكذا. كذلك ثانيا من الكلام الطيب نحصل لكن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة هذا وهكذا هذه مصانع ثانيا طبعا من من أمور من من الإسلام طيبة تخرج هو الشكر على المعروف الشكر على المعروف الذي تسديه إ ل ي ك هذه ا ل م ر أ ة ف ا ل م ر أ ة هذه تخدمك و تخدم عيالك و تقوم على شؤونك أ و تعجز أ ن تشكرها ب ك ل م ة و قديما قال الحكماء لك العين و لها ا ل أ ذ ن لك أ ن ت العين أ ن ت ت س أ ل من عندها تسر عينك إ ذ ا نظرت تدخل البيت تراها تسر النظر ترى البيت ولله الحمد يسر ترى الشيء يسر ت ل ك العين ولكن هي وش لها ل ه ا ا ل أ ذ ن تسمع منك ك ل م ة طيب بارك الله فيك جزاك الله خيرا ما أ ط ي ب هذا م ا أ ج م ل هذا تكفر و ك ن د ر ا يعني تكفر تكفر ت ح ي ر بعض الناس سبحان ل ل ه صعب صعب لا ندري ما الذي أ ص ا ب ه مع أ ن ه ها هو ه د ي ا ل إ س ل ا م فلا تتعجب يعني إن ترك أ ق ص د المتدينون إ ذ ا ترك إ خ و ا ن ن ا مثل هذا ل ا تعجب من النساء هو يظن أ ن ه ا ل أ م ر يبقى الكواليس يعني داخل أ ر ب ع ة جدران لا والله الامر أ م ر يخرج ل أ يخرج والنساء دقيقات ا ل م ل ا ح ظ ة وينقلنا الخبر هذه عيشه ة المتدينين ذ ه يعيشة المتدينين نحن نضرب الدين ف الصميم بمثل هذه المعاملات إ ذ ا ه ج ر ن ا ه فهذا أ م ر عظيم جدا لا كالعين ولا ه ا ل أ ذ ن ا ح ف ظ ه ذ ا كذلك السؤال عن حالها ت س أ ل عن حالها وخاصه ة اذا ص ة إ وجدتها تعبه اذا وجدتها تشكو شيئا لا بد أ ن ت س أ ل عن حالها فمن عيوب الزوج أ ن لا ي س أ ل عن حال زوجه من ع ي وان ب ل ز و ج أ لا ي سال أ ل ع ن ه وإن س أ ربما وجدته ي س أ ل ب ف ظ ا ظ ة و غ ل ظ ة فهذا ليس من حسن ا ل أ خ ل ا ق وعلى سؤال عن حالها يجعلها تطير كطائر في السماء غ يزور كل التعب وفي حديث أ م زرع الذي ر أ ي ن ا ه في مجالس ا ل س ي ر ة ماذا قالت ا ل م ر أ ة ا ل س ا د س ة ا ل م ر أ ة ا ل س ا د س ة قالت عن زوجها تذمه ولا يولج الكف ليعلم البث لا يولج الكف أ ي لا يضع كفه عليه ليعلم الشكوى ل أ ن ا ل م ر أ ة بمجرد أ ن تضع يدا عليها ت ب د أ تحكيلك تشكو لك أمرها تشكو لك حالها وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يهتم لحال أ ز و ا ج ه خاصه عائشه ة رضي ا ل ل تعالى عنها كانت فيه ص ف ة ب ا ر ز ة ي س أ ل و ا عن حالها دائما منين جبنا هذا ل أ ن ه ترك هذا الامر أ م ر ترك ه ذ ا ل أ يوم حادثه ا ل ل ا ح ظ ة مثل ل ا ن س ف ء ع ا ئ ش ة لاحظت ذلك فتقول كما في الصحيحين وكان يريبني كانت عارفة ما الناس. قالت لما سمعت قال ت سبحان الله لذلك كان يريبني أ ي كنت أ ش ك في وجعي أي ك اني ت م ر ض ة أني لا أ ر ى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أ ر ى منه حين أمرد نحن امرض كنت بن أرى أنكرت رؤية لطيفا وفي بن إسحاق ن س والسلام و ل الله عليه الصلاة والسلام بعد、اللطفة. ب ع ض لطفه بي كنت إ ذ ا اشتكيت رحمني ولطف بي هذا أ م ر معروف عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنه ة فلم يفعل ذلك في لما ما فعل ذلك لما يسلم يسلم ذلك يدخل مرت ما إنما وأمي شكواي تمرضني لا بد ان ي س أ ل ويبدي لك اللطف أ ع ا ن ك الله جزاك الله خيرا ارفقي بنفسك هذه ا ل أ ش ي ا ء تفرح الاهل ان ت أ د ي الذي عليك و س ي أ ت ي دور الزوجه س ي أ ت ي أ ش ي ا ء لا بد على ز و ج ه ان تفعل لكن ت أ د ي الذي عليك هناك نوع آ خ ر من ا ل أ خ ل ا ق هذا تكتسبه قلت ب م ع ا ش ر ة الصالحين و ا ل أ ت ق ي ا ء ب م ح ا ش ر ة العقلاء والحكماء من صور ذلك يعني اشياء تكتسبها بالعلم أ ش ي ا ء تكتسيها كاين أ م و ر لا بد ت ديرها أ س ل م ت ديرها الكلام الطيب احرص عليه و إ ي ا ك والكلام ا ل ب ذ ي ل كاين أ ش ي ا ء تتعلمها ربما من شرعنا ربما من وصايا حكماء اولا بمجرد أ ن تدخل البيت عليك ب ص ل ا ة ركعتين صل ركعتين غير تدخل ل ل ب ي ت الحديث نخصه مع ا ل أ ز و ا ج لكن هو عام بمجرد د خ ل البيت صلي ك ك ر ع ت ي ن ل أ ن ذلك يقذف في المراه ه ي ب ة ووقارا واحتراما فيك يعني فرق بين رجل ش وحد ف و ا دخل من وحد ا دخل منه وحد دخل م ب ا ش ر ة المطبخ وحد ا دخل م ب ا ش ر ة المصلاه من ل المسلم مصلى س ن ة يتخذ في ي ت ب مكان دائما معلق فتحترمه المرأة لا والله هذا الرجل بالله لأن يصلي فيه يغير قلبه ففرق فرق و أ ن ا أ ق و ل لك هذا يعني أ م ر معروف مجرب ت ح ت ر م ا ل م ر أ ة هذا صاحب دين صاحب ه م ة صاحب ع ب ا د ة إ ن س ا ن يكون عابدا لفرجه عابدا لبطنه هذا صحيح في الحلال لكن يسقط من العين نحط طبسين لن احتراماً له المشاكل فربما هذا قلت أولاً والله الذي له قلبي ذلك、تسمع. لماذا هذا أمرتها فربما بعد ساقع تسمع يقذف في إذا غ ي ر شافتك بدك اللحظة تمام، تمام في عينها. تسمع م ما انت عينها اكبرت ت في تراك المثل ت أ خ ذ منك تسمع اليك تنصد اليك لكن اذا تركت مثل هذا الامر والله ما ينبغي زد ربما اثرت فيها هي ايضا ربما كانت هي م ق ص ر ة في هذا الامر لا تتطوع في البيت تكتفي فقط ب ا ل ف ر ا ئ د فهنا سبحان الله تراك نهار كامل انت في ب ر ا تعمل وتتعب بمجرد دخولك ركعتين وانا لا أ ف ع ل ذلك يعني ربما ذ ك ر ت بتقصيرها في تركها ل ص ل ا ة التطوع زد و ا ل ف ا ئ د ة التي جاء فيها النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستترك الركعتان من أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة وتدفع الشقاء هذه ا ل س ع ا د ة الذي يريد ا ل س ع ا د ة هنا أ ش ي ا ء تشوفها ت و ل و حقيره لكنها عظيمه عند الله روى ا ل إ م ا م ا ل ب ز ا ر رحمه الله تعالى والحديث بإثناث كما قال الحافظ المحجر بل حسن جوده جود اسناده الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة فقال عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل أ ب ي هريره اذا دخلت منزلك اذا شئت نسميها تحيه البيت معلش نسميها تحيه البيت م ن ز ل تحيه المسجد ك ي ن تحيه المنزل اذا دخلت منزلك فصل ركعتين فصلي ركعتين شو ا ل أ ج ر تمنعانك ت مدخل ن ن ع ا ك م السوء ت م ن ع التارك ن ك م د خ السوء شوف تارك جاي طالع في السلم و ا ل ز و ج ة هناك في البيت ت ا ر ك طالع هنا ي ج ي الشيطان ل أ ن ك تتعب هي تعبه ربما قصرت في شراء بعض ا ل أ م و ر ربما تذكرت أ ن ت جاي تذكرت بعض ا ل أ ش ي ا ء فيه ش ح ن ة غ ض ب ي ة ا ل آ ن لا ندري هنا ي أ ت ي الشيطان ويذكر بمجرد الالتقاء يحدث اللقاح لقاح تلك المشاعر تخيرك يحدث、اللقاح. اي ل ل ق ا ح أ ولد مشؤوم سياتي لكن شوف سبحان الله تدفع عنك مدخل السوء ك ي ن مدخل سوء تدخل بخير على هذا البيت تمنعانك مدخل السوء زد ف إ ذ ا خرجت من منزلك فصل ي ركعتين تمنعانك مخرج السوء أ ي ض ا كي تخرج تخرج بخير إ ذ ن تدخل بخير وتخرج بخير احرص على هذا ا ل أ د ب ف إ ن ه كله خير ا ل أ م ر الثاني ا ل س ه و ل ة ولين الجانب يعني لا بد أ ن يكون الرجل سهلا وكلكم أ ق و ل جلكم ي ا ل ه ما نقولش كلكم جلكم سمع من أ م ه سمع من والدته وهي تنقد وتنكر على والدك تدخله في كل شيء لماذا وضعتهم هذا هنا ولماذا كيف ينبغي ان تضعوه هنا ولماذا لم تفعلي كذا هذه ا ل ص ع و ب ة التي ت أ ب ا ه ا النساء تحدث ن ف ر ة تحدث نفرة أ م ر صعب إ ن س ا ن لابد أ ن يبتعد ع ن يكون سهل في غير م ع ص ي ة الله أ م ا في م ع ص ي ة الله ف أ ن ص ح ك لا تجعل ش ي ء أن يقوم أ م ا م غضبك كن عاصفه في ا ل م ع ص ي ة لابد أ ن تعلم وتزجر وتوبخ لكن أ م و ر ع ا د ي عقدة ت ا ف ه ة لا تكون صعبا ف ا ل س ه و ل ة من أ ع ظ م شيم ء الرجال و من أ ع ظ م شيم ء ن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان سهلا لين الجانب وفي الحديث الذي رواه ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه أ ن س بن مالك كان خادم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والمفترض أ ن الخادم تراه في جل ا ل أ و ق ا ت جل ا ل أ و ق ا ت يعني تحتك ب ه بزاف تحتك بيه بزاف لو قال لك قائل شاف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عشر مرات عشرين م ر ة وقال لك هذه الحاديه تقول م ح ت ك ش به لكن أ ن س بن مالك كل ل ح ظ ة يدخل على الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى الله عز وجل رخص لهؤلاء الخدم طوافون عليكم لا داعي إ ل ى أ ن تلبس المراه تجي الباب امام الخدم فقال أ ن س بن مالك ه ن ا يفاجئك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين. تسع ة سنوات كامله ة فما ف قال لي لشيء ل ع ت لما فما ع ل ت ه قال لي لشيء فعلته لم ا فعلته. فعلته, فعلته وما قال لي لشيء لم أفعله ل م افعله لم ت أشياء ما ف ع ل ا ما ا عمر ق لم للرسول عليه الصلاة ل س و ا ا لم ا ا ذ لم تفعل ه فعلها فعلتها ا أشياء لماذا لم يقلل هل هناك لين و س ه و ل ة أ ك ث ر من هذا وفي الحديث الذي روى ا ل إ م ا م ب ن ماجه أ ي ض ا وهو مهم عن العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه في آ خ ر خ ط ب ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل م ع ر و ف ة لكن هذه ز ي ا د ة قلما تسمعها وختم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدما أ م ر ب ط ا ع ة الله ورسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام باتباع السنة وطاعة ولات الأمور قال إنما مثل المؤمن الجمل مثل كمثل الأنف إ ن م ا مثل المؤمن كمثل الجمل ا ل أ ن ف الجمل ا ل أ ن ف هو الجمل الذي ينقاد الجمل ينقاد الجمل معروف بالشراب يشرب قال فينقادوا الأنف الزمان فهذا الجمل الصبي الصغير يأخذوا ما شاء المؤمن هكذا الجانب لك جمل لكن ليش لأنه جمل يؤلم سهل لين تمشيك يحكمه مع أنف أنفه وين يضعون تعرف في تحب صبي صغير حيث ينقادوا معك في غير م ع ص ي ة الله م ط ا و ع ة ت ا م ة و حديث ام زرع ايضا قالت ا ل ر ا ب ع ة وهي تمدح زوجها فقالت ليلي كزوج تهامه كليلي ت تهام ا زوجي كليل تهامه زوجي كليل تهامه وتكلمنا احنا على تهامه تهامه كاين نجد تهامه كاين تحت السفح فتهامه في الوسط في الوسط يعني جوها ماهو حار ب ش د ة وماهوش بارد ب ش د ة ماهي ع ا ل ي ة فالجو يكون حارا وماهي نازله فالجو يكون باردا فهي في الوسط أ ع ظ م ا ليل ل هو ليل تهامه نسيم عجيب الناس كلها ا ل أ ش ع ا ر كثرت وهي تصف الناس في ا ل س ه و ل ة بليل تهامه قالت زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا م خ ا ف ة ولا ملامه هذا مدح بليغ, يعني مدح بليغ, مدح بليغ للزوج ل أ ن ه سهل كليل تهامه ولا ل ت م ولا تخافه لا تخاف منه ظلما ولا هضما و إ ذ ا تكلمنا أ م و ر يرشدك إ ل ى الناس ص ل ا ة ركعتين ثانيا كن سهلا كن لينا ا ل ث ا ل ث ة فن ا ل م د ا ع ب ة لا بد من تخصيص وقت ل ل م د ا ع ب ة ف ا ل م ر أ ة أ س ي ر ة كما س ي أ ت ي ا ل م ر أ ة أ س ي ر ة بين يديك لا تخرج إ ل ا ب إ ذ ن ك لا تدخل الا ب إ ذ ن ك فهي أ س ي ر ة و س ي أ ت ي الحديث في ذلك فالملل ينخر في قلبها كما ينخر المرض في العظام ف إ ن لم تداعبها أ ن ت فمن ذا الذي يداعبها فن ا ل ف ا ل م د ا ع ب ة لا يتقنه كل الناس هناك فن لا يتقنه إ ل ا من توفرت فيه الصفتان رشد في العقل ورهف في الحس ي انسان ق و ل له رهف في الحس عنده ذوق عنده ذوق يحسن الشيء زد ورشيد في العقل يعني يعرف مع من الله وراه مع أ ن ث ى ا ل أ ن ث ى تحتاج إ ل ى م د ا ع ب ة وكل من هذين الرجلين الرشيد في العقل والمرهف في الحس لن تجده في ا ل أ س و ا ق لن تجده في المقاهي لن تجده في الطرقات تجده في مجالس العلم تجده في كتب العلماء تدرس لا بد أ ن تبحث عن هذه ا ل أ ش ي ا ء كيف كان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو أ س و ت ن ا وهو قدوتنا في مثل هذه ا ل أ م و ر الذي يبحث في سيرته يدهش فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المثل ا ل أ ع ل ى حث على ذلك بقوله وفعله بقوله وفعله شو ا ع ط ا ق ي م ة لهذه المداعبه نعم بقوله وفعله أ م ا قوله فقد رفع المداعبه ة نحن ش و ف مداعبه يعني سذاجه ة شي وقاحة شيء ضيعة وقت كلنا ذ ا ا لعبه ر نرى ج ل ل أحيانا ا ا م د ة أن تجلس ت زوجك مع ع د ا ب ا تحدثها أو تشتري شيئا تشتري أو ل ع بينك ة ف ك ر ة لعبة فكرية كلمة متقاطعة لعبة فكرية كالكلمة متقاطعة. تجلس ك تخصص وقت و مهمة ش حرام ت وبين ن ش فيها صور ل ع ة ب ك وبين أ ه ل ك وهذا كنا تحدثنا عنه مرارا مرارا يعني الحمد لله اليوم فيه البديل فالحاسوب هذا الجهاز الحاسوب فيه مجال عظيم للجلوس مع ا ل أ ه ل يعني فيه اقراص ع ل م ي ة في مسابقات ث ق ا ف ي ة ع ل م ي ة تجلس أ ن ت و أ ه ل ك من جهه ة تداعبها من جهه ة تجلس إ ي من جهة تعلمها ربما س أ ل ت ك ما معنى هذا السؤال تشرح لها فيكون ي احتكاك جيد في ط ا ع ة الله نصف س ا ع ة س ا ع ة الله ي ساهل على كل م و ض لا تفتح الباب على مصراعيه لا تفتح الباب ت و ل ي تغيبنا في الدروس قال م د ا ع ب يا أ خ ي أ ن ا فنان في المداعب لا هذا ليس فنا ض ع ف ن فرق س أ ل لا إ ف ر ا ط ولا تفريط دائما الحق في الوسط فهذا ا ل أ م ر والله مهم جدا احنا كنا ربما أ ح ي احيانا ن ا أ نقع في هذا ل ش د ة ربما رغبتنا في ا ل م ط ا ل ع ة ل ش د ة مثلا أ ش غ ا ل هكذا نرى أ ن عقد مثل هذا المجلس مضيع الوقت لكن تتذكر هنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رفع المداعبه الى فوق أ ي إ ل ى ا ل ع ب ا د ة جعلها ب م ث ا ب ة ذكر الله عز وجل ك أ ن ك تذكر الله في تلك ا ل ل ح ظ ة هل هناك شيء يدعوك إ ل ى هذا أ ع ظ م من ذاك ف روى ا ل إ م ا م الطبراني باسناد جيد والحديث ر و ى الترمذي و أ ب و داود لكن هذا لفظ الطبراني كنا قد ر أ ي ن ا ه في كتاب الجهاد في صحيح الترغيب والترهيب كل شيء ليس من ذكر الله كل شيء ليس من ذكر ليس الله شيء من فهو لهو أ و سهو ح ا ج ة مايش من ذكر الله والله لهو وسهو ولن يتحصر أ ه ل ا ل ج ن ة على شيء إ ل ا على س ا ع ة لم يذكر الله فيها صح هل نتحصر على س ا ع ة دعبنا فيها ا ل ز و ج ة سنرى كل شيء ليس من ذكر الله عز و جل فهو لهو او سهو الا أ ر ب ع خصال هي لهو لكن ليست لهو هي ل ه لكن ليست لهو عند ب م ث ا ب ة الذكر تدخل في ذكر الله قال مشي الرجل بين الغرضين مشي الرجل بين الغرضين أ ي السباق السباق الذي اعقده الناس على الخيل و أ ع د لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخيل يتدرب الناس, ال... كيف, تدرب الناس؟ كيف تحثهم د ر ب الناس كيف ت على اقتناء الخيل و ت د ر ب على ركوبها بماذا بمثل هذه المسابقات لا سبق إ ل ا في ن ص ل أ و خف أ و حافر نصل رماح وسهام ا ل وخف البعير وحافر حافر الفارس ي ل ا تدربوا المهم تكونوا واجدين إ ذ ا حانت الحرب زد مشيه بين الغرضين و ت أ د ي ب ه فراسه تدريبه ف ر س ة وملاعبته أهله ل م اهله ع ملاعبة ب ة أ يلعب مع أ ه ل ه زد وتعليم ا ل س ب ا ح ة وتعليم ا ل س ب ا ح ة ف ل أ ن علاج الجهاد أ ي ض ا شرعه الله عز وجل في البحر كما شرعه في البر والمرء قد يحتاج إ ل ى ا ل س ب ا ح ة في ذلك الوقت في ح او ل الجهاد أ في حاله ت ج ا ر ة الإنسان قد يتاجر فيقطع البحر فيحتاج إ ل ى أ ن يتعلم ا ل س ب ا ح هذا كله من ذكر الله تبارك وتعالى هذا من قوله رفعها إ ل ى ق م ة ق م ة ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة على ا ل إ ط ل ا ق على الاطلاق ما ق و ل و ش بحسب الوقت بحسب الوقت كل ع ب ا د ة بحسب وقتها لكن على الاطلاق هي ذكر الله و إ ذ ا س أ ل ت ن ي ومن فعله ف أ ق و ل لو ب د أ ت أ س ر د عليك فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذا الباب لضاق بنا ي ل و ق ت لذلك س أ ك ت ف ي ب أ م ث ل ة لا يخفى عليك ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في بعض أ س ف ا ر ه وهذا السفر هو غ ز و ة بني المصطلق في العام الخامس و أ ن ا ج ا ر ي ة لم أ ح م ل اللحم ولم أ ب د ن كنت ر ق ي ق ة ليست س م ي ن ة فقال للناس تقدموا ا ل ص ح ا ب ة جيش تقدموا روح الهه فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أ س ا ب ق ك أ نركض ن انت تركضي سبحان الله شكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت فسابقته فسبقته طعم معايا يعني لم أبدن فسبقته على رجلي فسكت فسكت عني ما ع ل ي شدها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم جنهر مجنهار حتى إ ذ ا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أ س ف ا ر ه فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالى حتى أ س ا ب ق ك فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك هذه بتلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولش يعني الأمر يعني يضحك ق يقولش و يقولش ل الأمر ش عن ما ي سابقك سابقك ويقول هذه بتلك ي ع ن ي أ ع ظ م الناس جدا أ ع ظ م الناس مداعبه لزوجته و إ ن عجزت عن مداعبتها معلش ي يسر لها ا ل أ م ر فترى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ح د ي ث في الصحيحين عن ع ا ئ ش ة أ ي ض ا قالت والله لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب ح ج ر ة على الباب ت ع ا ل الحجرة و ا ل ح ب ش ة يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه, يسترني بردائه لكي أ ن ظ ر إ ل ى لعبهم ثم يقوم من أ ج ل ي ثم يقوم من أجلي حتى أ ك و ن أ ن ا التي أ ن ص ا ر ف يقول واش لاش حتى هي تنصرف ح تقول ى تمل وتنصال ت خ ا ط ب ة إ ي ا ن ا فاقدروا قدر الجاريه الحديثه السن حريصه على الله احنا لا نريد ان تفعل مثل هذا لكن الحمد لله في بيتك في ي ب تداعبها ك ت وتلاعبها معلش تحمل المهم انتم يعني اعلم تعرفون مداعا يلا حربة وخيرك حبشيو جلسة جلسة اشي في المقصود نلعب أ لان ع ب طيبة、مهمة. ربما الفكرية شارككم فيها الأولاد ا ك مهمة و عليه الحائض ص ل والسلام يداعب نساء تلك المداعبة ا يداعب نساءه ة ت ى وهن、حيط. لأن حيض ل ح ا عند بعض الناس يجب اعتزالها كليه و إ خ ر ا ج ه ا من البيت ولكن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كسر هذا المفهوم الخاطئ فتقول ع ا ئ ش ة كنت أ ش ر ب و أ ن ا احائض كنت أ ش ر ب و أ ن ا حائض ثم أ ن ا و ل ه للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مو بس يشرب من ه لا فيضع فاه على موضع فيه فيشرب يتفقد موضع ث م ن ي ه فيشرب و أ ت ع ر ق العرق اللحم اكل أ ن ه ش اللحم و أ ن ا حائض ثم أ ن ا و ل ه ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مو بس ي أ ك ل لا فيضع فاه على فيه موضع فيه في فيضع فاه على موضع فيه منها ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى زد من ذلك أ ي ض ا أ ن ه أ ر ش د النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م ت ه كيف م د ا ع ب ة شوف م د ا ع ب ة ما ت أ خ ذ ش منك ثانيتين ثانيتين فقط و ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واذا كنا قد رايناه في آ د ا ب الطعام إ ذ ا انتهيت كان اداب بعد الانتهاء من الطعام ماذا قال ابن عباس قال قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م فلا يمسح يده بالمنديل لا يمسح يده حتى يلعقها أ و يلعقها تصور حتى يلعقها أ و يلعقها هذه م د ا ع ب ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالنساء قلت لك لا يحسن هذا إ ل ا إ ن س ا ن عاقل رشيد يعرف أ ن لديه انثى أ ن ث ى مش رجل ف ه م انثى امراه ه ذ ه طبيعتها زد و إ ن س ا ن مرهف ي الحس عنده ذوق يحسن م ع ا م ل ة النساء وهكذا سبحان الله يصير بيت المسلم هو ا ل ق د و ة لغيرنا هو ق د و ة لغيرنا مو غيرنا نجعلهم ق د و ة لنا و أ ي ض ا مما يوصى به الزوج بعد هذه ا ل أ م و ر ص ل ا ة في البيت لا ننسى ذلك زد خلينا من الاداب ا ل أ خ ر ى التي تحدثنا عنها من قبل م ع ل و م ة من الدين ب ا ل ض ر و ر ة زد ا ل س ه و ل ة ولين الجانب زد والمداعبه فهنا أ ي ض ا أ م ر مهم وهو الحرص على تدليل ا ل ز و ج ة الدلال فهي م ط ل و ب ة و أ ن ت الطالب لما كيف التقيتها أ ن ت الذي طلبت وهي م ط ل و ب ة ف ا ل م ر أ ة تحب أ ن يبدي زوجها شيئا من الدلال لها يدللها ما هو شيء خاسر ولا شيء بالعكس ستكسب قلبها كسبا مطلقا、خلاص. و ك ل م ة الدلال هذه ت س م ع منك تكون ب م ث ا ب ة الوقود يعني ب ن ا ت ن ا ماذا بيكم طفوا ل أ ن ا ل م ر أ ة هكذا ك ل م ة نسيه كلها ش لا غالب س ي ا ك تظن ان ا ل م ر أ ة ب م ث ا ب ة تلك الشخصيه الكيد العظيم, الكيد العظيم يذوب كل شيء أ م ا م ك ل م ة الدلال ولو كانت ذات ش خ ص ي ة ولو كانت ع ا ل م ة عالمه, عالمة صورت أ ن م ر أ ة ع ا ل م ة تعيش مع زوجها زوجها يمكن أ ن يسقطها تحت ب ك ل م ة و ا ح د ة كلمه دلال تنسى نفسها كلها هذه ا ل م ر أ ة حبيت ل ا ر ه ف إ ن س ا ن يستغل هذه ا ل ن ق ط ة لماذا كيف يتقرب من زوجته مو بس من أ ج ل ه و لا ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ م ر ه ا ب أ م ر تسمع وتطيع الجيش ص ع و ب ة في إ ص ل ا ح ذات بينهم وزوجته ولا ت ح ص ل أ ح ا د ي ث التي كان رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ينادي فيها ع ا ئ ش ة بماذا يا عائشة ولكن هذا يسمى ب ا ل ت ر خ ي م ح ذ ف آ خ ر ا ل ك ل م ة يا عائشه ي ح ذ ف ا ل تا ء و هذا ع ا ئ ش يا عائشه ذ ا جبريل يقرؤك السلام قالت يا رسول الله ترى ما لنا ا ر ى ل ح د ي ث في الصحيحين و غيرها يا عائشه ه ذ ه ك ل م ة دلل ينادي هيا ا ح م ي ر ا ء ل أ ن عائشه رضي الله تعالى كانت ب ي ض ا ء م ش ر ب ة بحمرا ء م ش ر ب ة بحمرا ف ي ن ا د ي هيا ا ح م ي ر ا ء أ ي ب ص ف ة يدللها ز د مراداتها من الدلال مراداتها إ ذ ا أ غ ض ب ت ه ا نحن نقول للنساء كما س ي أ ت ي س ي أ ت ي من أ و ص ا ف النساء و إ ن كانت م ظ ل و م ة عليها أ ن ت ل ج أ إ ل ى الزوج وتطلب العفو فهي مظلومه هي ولو. هؤلاء نساء أ ه ل ا ل ج ن ة كما س ي أ ت ي معا نساء أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل م ر أ ة الودود التي إ ذ ا ظلمها زوجها لم تنم حتى, تعفو. حتى تطلب ع ف و حتى ت العفو من زوجها هديك مقام ف و ق ا ل م ر أ ة نكلفها اعظم لكن هنا الزوج الحق ظلمت راضي زوجتك أ غ ض ب ت ه ا راضيه ب ك ل م ة ط ي ب ة شوف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ي ن نحن منه في الصحيحين عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ي ل أ ع ل م إ ن ي ل أ ع ل م إ ذ ا كنت عني ر ا ض ي ة و إ ذ ا كنت علي غضبى سبحان الله إ ذ ن بشر كسائر البشر فنحن دائما نقول واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله عبده م ر ا ع ا ة لحق الناس ورسوله م ر ا ع ا ة لحق الله لا بد نتذكر عبوديته فهو بشر ورسول لا مقام عظيم فهنا يمزج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بشريته برسالته فاتت مثل هذه الثمار اليانيه اني لاعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبا فقالت وكيف عرفت ذلك قالت له ي ش مستحيل ن غ ض ب علي كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وكيف عرفت ذلك وش الوحي قال لا أ م ا إ ذ ا كنت عني ر ا ض ي ا قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم كي تكون تحدثوا في أ م ر ه تقول لا لا و ر ب محمد و إ ذ ا كنت علي غضبه قلت لا و ر ب إ ب ر ا ه ي م شوف كيف فاقلها الرسول ص ل ا ل ذكيه عائشه لا و ر ب إ ب ر ا ه ي م فقالت قلت أ ج ل ي ع ي ا ت لي اجل والله يا رسول. يا رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أ ه ج ر غير ا س م ك لا أ ه ج ر غير ا س م ك لا أهجرك اهجر فقط اسمك هذا حقها تغضب ا ل ز و ج ة فعليك أ ن تراضيها بكلمه هكذا تداعبها تحدثها تدللها تبين أ ن لديها ق ي م ة وغير ذلك وسياتي طبعا ب ق ي ة أ م و ر المفاتيح ا ل أ خ ر ى التي لم يذكرها المصنف س ن أ ت ي عليها إ ن شاء الله تعالى نذكركم ب أ م و ر م ه م ة ومن حسن ا ل ع ش ر ة و ا ل ص ح ب ة أ ي ض ا التي ينبغي أ ن تتفطن لها معاونتها أ ي ض ا في شؤونها ه ا ا وفي أ ع م ل ففي الصحيحين عن ا ل أ س و د بن يزيد رحمه الله تعالى قال ق ل ت ل أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصنع في بيته وش كان ي د ي ر ف ي ا ل بيت فقالت كان يكون في مهنه ة أ ل ه يكون في مهنة ه أ ل ه يخدم أ ه ل ه تعني خ د م ة أ ه ل ه ف إ ذ ا حضرت ا ل ص ل ا ة خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة وفي روايه اخرى للامام أ ح م د قالت كان يرقع الثوب ويخصف النعل يرقع الثوب ويخصف النعل اي ل النعل ل ن ع أ ترقيعه أ ي ض ا أ و نحو هذا بشر كسائر البشر احنا عندنا مثل هذا ا هذا أمر عن بعض الناس كفرية وهذا من من الأمور مرة جاء عمراء سنوات مراء هذا مراء مثل أمر من مرة ل فضحته بنته بنته في في أكنس. أوه أكنس كفرية صغيرة عن بعض ع وجدتني ضيف كيف كيف في في قلت لها كم تكنس وشتكي لها وفهمتها حطيتها وفهمتها لازم نعاونوها وش دل قلت ل ا الاب راحت عليها فضحته لانها لم تر ى هذا ا ل أ م ر يفعل في بيتها ابدا إ ذ ا غدوه يجيش تكيلي مسوش ت و ر ت ك ما نفتح لهش الباب اي كيف سبحان الله آه إن شيء سهل شيء سهل معهم والله ما فيها شيء بالعكس الذي يقول ا ن م خ ل ه ب ا ل ر ج و ل ة تكفر لان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يفعلها يخدم اهله يعين وهذا الامر, الأمر تكسب به زوجتك وتقصه على غ ي اهلها فتكسب ايضا اهلها لان ا ل م ع ر ك ة الان هي ة غير بين زوجها ي ن ستأتي معركة بين الزوج ل ز و ج ت ك ش ب أ ه ل ا ل ز و ج ة بمثل هذا ا ل أ م ر انسان يقدر الامانه التي اتيناه اياها هذه أ م و ر م ه م ة جدا واحذر كل الحذر إ ذ ا من ا ل أ د ب أ ي ض ا احذر كل الحذر أ ل الا تكون تكون فقيها بآداب الجماعة لا بد أ ن تدرس اداب الجماع كيف تناول العلماء هذه ا ل ز ا و ي ة ا ل ح س ا س ة من ح ي ا ة الزوجين ل أ ن من أ ك ب ر أ خ ط ا ء ا ل أ ز و ا ج أ ق و ل من أ ع ظ م ه ا والتي تحدث ن ف ر ة ك ب ي ر ة بين الزوجين أ ن ه لا يهتم لحالها في الجماع ف إ ذ ا قضى وطره نهض ولا يهتم بها ومن تمام ا ل إ ي م ا ن كما نعرف أ ن ه لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه ولا ضرر ولا د ر ر فهذا ا ل أ م ر أ و ل ا ه العلماء أ ه م ي ة ك ث ي ر ة لذلك أ و ص و ا به في كتبهم من هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله من هؤلاء الحافظ بن حجر في كثير مواطن الفتح من هؤلاء الغزالي كلامه الطيب في ا ل إ ح ي ا ء قال وهو يتحدث عن اداب النكاح إ ذ ا قضى وطره فليتمهل اذا قضى وطره فليتمهل ل أ ن ه صح هناك مرض يسمى ب س ر ع ة القذف إ ن س ا ن ينزل ب س ر ع ة هذا مرض يداوى, يداوى له أ ش ي ا ء يداوى بها س ر ع ة القذف يعني ينزل بسرعة. لكننا نحن نتحدث إ ذ ا وقعت في هذا المرض أ و كنت س ر ع ا ل إ ن ز ا ل أ و كانت زوجك ثقيله ا ل إ ن ز ا ل فلابد ت م ه على ل أ ن يتمهل على أ ه ل ه حتى تقضي هي أ ي ض ا وطرها ف إ ن إ ن ز ا ل ه ا ربما ت أ خ ر ثم القعود عنها إ ذ ايذاء ء لها إذاء لها والاختلاف في طبع ا ل إ ن ز ا ل يوجب التنافر فيه ن ف ر ة نفرة ش د ي د ة وهذا أ م ر والله ا لانه لا حساس بين حياه عز وجل خاصه إ ذ ا تكرر ربما قد يحدث م ر ة إ ذ ا تكرر يحدث ن ف ر ة ش د ي د ة أ ي ض ا احذر السب والشتم احذر السب والشتم ونحن في مجتمع يحسن السب والشتم وله معجم في السب والشتم فربما إ ن س ا ن لو بقي يسمع في البيت يسمع ح د ي ق ة الحيوانات ي أ ت ي على جميع ا ل أ ص ن ا ف فيصب بها زوجته وهذا عيب فظيع وشنيع مخالف لهدي ث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن س ا ن حاول أ ن يضبط نفسه ه عليه شوف شيء الرسول والسلام واحد الصلاة لا جاء له قال ل كسر رأسه يحب إني أغضب أوصيني أغضب قال لا تغضب تب تغضب الرأسك حاول أ ن تجاهد نفسك أ ن ا أ ق و ل ك لا تسب ففي صحيح البخاري عن أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول ل أ ح د ن ا عند ا ل م ع ت ب ة عندما ع ا ت ب إ ن س ا ن عند ا ل م ع ت ب ة ماله ترب جبينه كما ما يقول له تربت يداه ترب جبينه أ ي وقع جبينه في التراب التصق وجبينه ف ي ا ل ت ر ا ب ما له ترب جبينه مثلما اليوم تقوله مثلا ضع هذا ه ذ ا ك الله الله يهديك حط ي هذا فم... اي شيء مهم لا تسب لا تسب ولا تدعو س ب ولا ت بالشر طبعا كل ما ذكرناه إ ن م ا هو غيض من فيض و ق ط ر ة من بحر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حقاً كما قال خياركم خياركم لنسائهم و أ ن ا خيركم لاهلي خيركم خيركم لاهلي شفتوا ع ن ش قال و أ ن ا خيركم لاهلي يعني يعجز يعجز البلغاء و ا ل أ د ب ا ء عن وصف هذه ا ل خ ي ر ي ة التي توفرت في النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن المفاتيح أ ي ض ا تكلمنا عن ثلاث مفاتيح إ ل ى ا ل آ ن المفتاح ا ل أ و ل هو الكرم و ا ل إ ن ف ا ق المفتاح الثاني هو تعليم ه ا و ت أ د ي ب ه ا والمفتاح الثالث هو ا ل ت ح ل ي ب ح س ن الخلق وحسن ا ل ع ش ر ة وحسن ا ل ص ح ب ة والمفتاح الرابع قد يقول قائل وما ا ل أ م ر إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة لا ت ع ي ن ن ا على هذا ما قلته ا ل آ ن جيد رائع ولكن ما قولك إ ذ ا و أ ن ت قد كلفتنا ب أ م و ر تنوء بحملها الجبال ولا يستطيعها الرجال خاصه في هذا المجتمع ما بال ا ل م ر أ ة إ ذ ا كان بها عوج هي عوج قال هنا ي أ ت ي المفتاح الرابع ماشي مزي منك واجب عليك الصبر على عوجها الصبر على عوجها وفي ذلك أ ت ى المصنف ب أ ح ا د ي ث ثلاث س ن أ ت ي إ ن شاء الله تعالى